ايه رايكم في الامتحان؟ <تصفيق> <تصفيق> ده الامتحان ده على معلومات عامه اللي ما يحل حدث ترديد لبناء الكعبه وسن الرسول خمسة عشرين سنه وشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقصدت النبهقه فكانت فيه ضلع في فكان في ناقص حوالي يوم بنت ونصف وثلاثه وسمو الحكر فالنبي قال لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومت الحديث مع عهد الكفر لاعد بناء الكعب هذه الضربه لم يحققها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد الترديم ولا بعد فاطمه هذا الكلام قالته عائشه رواه عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام وعلمها عبد الله بن سخير اللي عشت في بغتنا عبد الله بن سخير في ايام الامويين في ما كانوا بيحكموا في الشام ده هو حاكم على الدار الحجاز مين عاد بن ابي عبده من البلد تعبه وحقق رغبة الرسول فيما قاله لعائشه بس هي دي صعب نعم اسم عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يرى الغنم وكل نبي كان يرى الغنم صح ما هي ما هي الصفات التي يكتسبها غنم. لما كل الحلم والصبر وطوابة كل دي صفاة واحدة. المقابله لها هي الشجاعة. الصبر على ضعف الغنم. والشجاعة على وجه الزك. الشجاعة في وجه الزك الذي يقصد الغنم. والصبر على الغنم نفسه. يبقى كل راعي بلد عنده صبر وعنده شجاعه والصفاتين دولك محتاجينهم الامم فينتقل من راعي بلد راعي امم يصبر على الامه ويدفع. احنا بنشوف ابرز الصفات اليوم. السؤال رقم 3 في اكن العصمه يتحلى بها الانبياء قبل ولا بعد ولا ولا قبل و بعد قبل وبعد طب قبل ليه يتاهلوا للأمر العظيم طب بعد ليه ليكونوا قدوه للقوم اذا قبل العلتين اللي انت عشان تكتب قبل للعلله الاولى وتكتب بعد عشان العله الثانيه العصمه يتحلى بها الانبياء قبل النبوه وبعدها ليتأهبوا للنظر العظيم وليكونوا قدوة للكمه حادثة شبط الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وإخراج حظ الشيطان منه حدثت مرتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إنت ومرة إنته وهو صغير عند حليمة السادية وأرمه الإسلام طيب وهو صغير ينشأ على اكمل الاحوال والتاني اعداد تبا اعداد دي كان اليهود قبل البعثه يستفتحون على العرب المدينة اللي هم الاوس والخزر برسول منتظر يأتي في اخر الزمان كان بيقولوا ايه؟ للاوس والخزر هي الجملة دي لو كانت تاتي مصر سيبعث نبيه اخر الزمان ونبتلكم معه بفتح عدوى معنى الجمله دي, معنى. معنى الجملة دي بقى صحيح كل ما يشير الى, الى المعنى باللفظ اللي انت عارف جاء بشرطين في التوراه بشرطين للنبي محمد عليه الصلاه والسلام والبشرطين في وقت لحد النهاردة في العهد القديم في سفر التثنيه لحد النهاردة. الاشاره الاولى بتقول جاء الرب من سيناء واشرق من سائر وتلقل من جمل فراغ. ودي انا شرحتها بعد البره مت مرة. وقارنت بين النص ده وبين النص والثين والزيتون وطور الزينير وهذا البلد الامين. اشارة الى ايه وايه ايه هو ايه? هنا موسى وعيسى اللي محمد. دي صعبة جاء الرب من سناء اشارة الى ابوه موسى عليه السلام. واشرق من سعير من فلسطين اشارة الى نبوة عيسى عليه السلام وتدألأ من جبل فران والعنب لأيوبت في العهد القديم تفسير لجبل فران او بريد والجزيرة ما فيش ما فيش فران سوى الجزيرة العربية مفيش منطقة اسمها فران الى الجزيرة العربية في الخريطة القديمة والخريطة الجديدة لان كانت الجزيرة دي بتحكمها ملك اسمه فران اشارة الى نبوة نبي محمد عليه والسلام الله تعالى لموسى عليه السلام. ربنا يقول له موسى في التوراة. وقيم لهم نبيا من وسط اخواتهم مثل من وسط اخواتهم يعني من بل اسماعيل. مثل مثلا. المثلية مطبقة ما بين موسى وعيسى. ما بين موسى ومحمد. اهل السلام. ومنتفية بشعادة النصارى. ما بين موسى وعيسى. المثليه مطبقة. مطبقة في موسى ولد الابوائ اتجوز وكله اولاد فمشادع احتقديها كان له شعب له مشاريع ومات ووفاه الله وكذلك النبي محمد كل الصفات ديت منتفيه ما بين عيسى والناس ومطابقه ما بين موسى والنبي محمد نص صريح يقول النبي بعد المبشر مثل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقيم لهم نبيا مثل يعني من بني اسرايل فهم اخوه لمن بني اسرايل والمثلية متطابقة ما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ومنتفه بين موسى وعيسى. مش هادة المصلة لا يجوز مخالفة الشرع بدعوة مصلحة الدعوة. الحادثة اذكر حادثتين. الحادثة الرؤولة ان النبي عليه الصلاة والسلام الله عبدالله ابدأوه مكتوب بيسألوه هو قاعد مع عشرة قريش. في اجتهاد النبي على الاسلام ان هو لما يهتم باشراف قريش ويسلم فيسلم في من وراءه دي مسلحة كرة انت وعبد الله يوم مكتون دوت يعني هو خلاص مسلم جاهز يعني لو ما عايش معاه النهاردة هيران معه وقته ده اجتهاد النبي على استسلام من اجل مصلحه ده الدعب توجه اليه اللوم من ربنا الله سبحانه وعنده عبسه وتولى جبابه الدعب مو... في الموقف التاني ان اه الموفف ان اشار في قالوا احنا ما نعودش مع صهيب ورومي وعمار وبلاد ولاس ديه ان راحيتهم عادة ديه ما يقعدوش مع الناس والكبار من الاشار في الزهيرة مجلس وهم مجلس فانده بفترة مستحة بتاعه تبقدي اللي ممكن يعني مجلس ومجلس كأنه ساعدت الابي وقص بول كأنه حدثته نفسه فربنا يقول ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي اللي بيشوف السؤال اشاره ان اشار الوقعتين ذكرت يا ان <تصفيق> وهو لم لهم اذكر الفرق بين هجرة الحبشة وهجرة المدينة. واحد الجعفر لما كان عندما كان الحبشة شفنة ولما لي في القبر المسارة في عيسى في موريا. قالي. الذي آل اللازي املاه عليه الشرع والدين. المورش عشان يقول لها حد مصنح للدعبة وان احنا في مستوى عشان. اه ده صح. موقع ساجل. <تصفيق> <تصفيق> يقول الحق هتبالك وقال لي احسن يحسن. <تصفيق> الفرق بين هجرة الحبشة و هجرة المدينة هجرة الحبشة كانت بمسابة حق الجوء سياسي لحمايتهم لحمايتهم في وطن لم يتخذوه وطن وهجره المدينة كانت وطن دائم وطاعدة انطلاق للفتحات الاسلاميه من المدينة لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الاركم للابطاء الاركم من الاجتماع المسلمين فيها؟ لأيد دار الاركم كان دار مغمورة وصاحبها مغمور غير معروف ما واش من كبال الصحابة ولا من اعلام الكبار كان شاب صغير سمني نسبيا يعني وكان الداره مقتضفر بعيدة عن اعين المشهدين دار مغمورة صاحبها مغمور غير معروف بعيدة عن اعين المشهدين النبي صلى الله عليه وسلم مدح المطعم ابن عدي، بالرغم انه مشي وقال في شأن الاسرة طابتها. لو كان المطعم ابن عدي حي وكان في هؤلاء الناتنة سامت الاسرة لا تركتهم لا. لو جاء قال لي سكر الاسرة جرت. وكنت سكرهم. بس هو كان. فالنبي كان شهير له وفاة بالجميل. شهير له حتى صاحبه وكان ذلك للموقفين من موقف المروم قام بهم قام بهما المطعم ابن علي الموقف الأول دخل في جوار رجع من الطائف وكان ممنوع يدخل مكة لأنه كان راح يستعدي أهل الطائف لو أسلموا على أهل مكة وكان هيبقى ممنوع من دخول مكة إلا أن يدخل في جوار رجل من مشريك مكة لان حتى لو دخل في جوار واحد من المسلمين سيعبدون بدليل بدل... بدل انهم قالوا ان المطعم انت مدير ام تابع قالوا له لا تخفى لا ذمتك يدخل في حمايتك ماشيا فدخل المكه في حمايه المطعم الموقف الثاني كان مع خمسه من اشراق قريش الذين لم يسلموا ايضا كانوا مشركين وطالبوا بنقد الصحيفه وقام المطعم بنفسه ليشق الصحيفه الدائره والصالحه اذكر فوائد رحله الطائف والرد على من قال انها كانت رحله فاشله اه اسلام حداس واسلام البست ان كان السبك القريب البعيد جاي من, من العراق وان كان ايه كذبوه فنجل امنه واحتمال الجزء في سبيل الله. النبي اوزي في سبيل الله. وقال دعاء مشهور جدا. اللهم اني اشكاليك يا دعم الله. فيه اسهم <تصفيق> <تصفيق> من كده? نعم. حصر. سألو لك. الكعبة والنبي عليكم 25 سنة عندناها وقصر عبد الله بن الزبير قعدها على حسب القواعد. القديمة حسب رحمه الرسول جاء عبد الملك بن مروان حاجه من وقال احنا مش في لعبه بن مش مش هيقعها كما كانت قريش عاملاها خد بالك لما الامويين قعدوها ثاني عبدونك لما قام العباسيين عشان يعيدوا تاني راح استخد امام مالك انهم اخشى ان تكون الكعبه لعبه الغلول كل ملك يجي لغير الكعبه فمنع لحد اليوم منع الامام مالك من, من تجديد الكعبه حتى النهاردة لم يتم احنا خلصنا الكلام في غزوه وحد وكان اخر نقطة ذكرناها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وحد جبل. نحبه ويحبونه عن ألس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا انا انا لكم يعني ايه اللي عاوز سكينها نقط العاوز سكين دي نقط سكين غزو واحد انا خلصناها بس ناخر نقطة ديها عشان نربط ما بينها وبين الاحداث اللي جاية عن ألس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه واحد يعني كانوا ماشيين لهم قهر فقال هذا جبل يحبونه ونحب الحسن والبخار نستفاد من النص إن ان الانسان كثيرا ما يربط بين المصيبه وبين مكانها او زمانها وحتى لا تنسحب هذه العاده وتستمر بعد ان جاء الاسلام كان هذا القول الكريم بيانا للحق وابتعادا عن القيره والتشاؤم فبين لهم عليه الصلاه والسلام ان المكان من زمان مخلوقات لله تعالى لا علاقة لهما ولا أثر لما يحدث فيهما. وإنما الأمور بيد الله تعالى. وكما قال الشاعر والعيب فينا وما يعني الإنسان لا يلوم الزمان ولا يلوم المكان يلوم نفسه في أحواله. اللي هي كانت سبب من اسباب الاذيه هناك احداث وقعت بين احد غزوه احد وهزوله القمه انت عارفين غزوه بدر ارهبت الاعداء في الجزيره العربيه صح لما حصلت احد ايه إلا حصلت. الاعداء تشجعهم العداء بتشجع تاني على المسلمين واطامعوا فيه انك انت بتبقى منتصر مرغوب الجانب كله خير منك ما تنكسر الكله يطمع فيه صح فكله يطمع فيه ديت هو ده اللي حصل بعد وقت مين اللي طمع في المسلمين كانت غزوه انها تشوف جايه يهو المشاكين ومص ومص وكل الحب اللي هو كل طبعاً كانت غزب الأحد مشاكيحة لأعداء الدولة الإسلامية على مواجهة ده طمحت أسد وشرع خالد بن سفيان الهزني لجمع حشود عشان يهاجل المدينة عاوزين كمان؟ وتجرأت قبائل الحضن والقارة على خداع المسلمين وقتل منهم سبعين من قراء بحيله عاوزين ناس وصفنا القران احنا اسلمنا خذوا القراء عملوا ده دفعوا وقام عبد بن الطفيل بقتل القراء الدعاه الامنين وحاولت يهود بن النضير ان تغتال الرسول صلى الله عليه وسلم بإلقاء حمر على رأسه فتصدى لهذه المحاولات الماكرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشجاعة فابقة وتخطيط سريح طمع بالأسف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الاستعدادات التي قام بها بانو أسد ابن خسيمة بقيادة طلاح الأسد من أجل غزو المدينة طمعاً في خيراته وانتصاراً لشركهم ومظاهرةً لقريش فشكل النبي صلى الله عليه وسلم ساريةً في مئة وخمسين رجلا وامر عليهم ابا سلمة ابن عبد الاسد فاغار على انعامهم ففروا من وجهه فاخذها ولم يلقى عناء في تشتيتهم وعاد الى المدينة مظفرة خير وسيلة للدفاع هي ايه؟ الهموم هو ده استرده خالد بن سفيان الهزلي قام يجمع المقاتله فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن هليس الجهلي ارسله اليه بعد ان كلفه بمهمه قتل قال له تروح تقتل خالد بن سفيان الهزلي كان بجبل عرفه يجمع رجال عشان يحفز المدينه قبل بياكل المدينه تروح للمدينه تخلص خليه فذهب إليه بعرفه فقتل فلما عاد عبد الله بن أوليس وراه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح الوجه قد أفلح الوجه قال ثم قام معي الرسول عليه السلام فدخل في بيته فأعطاني عصا أعطاني عصا. وقال هذه آية بيني وبينك والأيام معنا. عمل ايه الرجل? لما مال? حطها في الكفن. حطها في كفن عشان ايه يبعث معاه ايه? العصر. ايه بينه وبين الرسول ده. عشان المتفقه تحت العمل ده مش هنا في الدنيا. المتفقه دي بقى حتى اذا مات امر بها فضمت معه في كفنه ثم دفن جميعا هو عصر لأن المكافأة على هذا العمل في الآخر كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رأسه في اختيار الرجال يضع الرجل المناسب في المكان المناسب كان عليه الصلاة والسلام يتمتع بفراصة عظيمة في اختيار الرجال فكان ليه فكان يختار لكل مهمه ما يناسبه فيختار للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف والشجاعة خلي بالك يجمع للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف والشجاعة ويختار للدعوة للتعليم من يجمع بين غصانه العلم ودراسه الخلق ده المهمه العلميه ويختار للوفادة على الملوك يبعث منه للملوك والامراء من يجمع ما بين حسن المظهر وفصاحه اللسان وسرعه البريه كنت شكله جميل وسيم فصيح سريع البريه يقدر يرد على كلام الناس في الوقت زي. ويختار للوفاد على النوء من يجمع بين حسن المظهر وفصحة اللسان وصرعة البديل ويختار في الأعمال الفدائية من يجمع ما بين الشجاعة الفائقة وقوة القلب كعبد الله بن قنيس الذي أرسله إلى خالد بن سريان عضل والقارة. وفاجعة الرجيع. طلب على الرسول صلى الله عليه وسلم. رحت من قبيلتي عضل والقارة. المدري. مدريتي دي. المدري يعني. الى المدينة. وقال انا فينا اسلاما. كالسبيل. والرسول لا يعلم عنها صح. صح. الا ما اعلمه الله هو ربنا ما قالوش ليه. وما دول كالسبيل من يبعالش مع محد. تعرف ليه? اللي يتخز منكم صح. ما ربنا كان عارف النتيجة اخر ما كان الله ريزر المؤمنين على ما قالتم حتى يميس الخليس. من الطيبة. وقال في الاخر برضو يتخذ منكم شهده إن فينا اسلاما فابعث لنا نفراً من أصحابك يفقهوننا ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإستاذ ويعلموننا شرائع الإستاذ فأرسل سرية تتألف من عشرة أمر عليهم عاصم ابن سادس فكمن لهم في الطريق متين مقاتل من بني لحيان التف حواليهم كانوا نزلهم مش هننسل نزل ثلاثة سلموا نفسهم وقاروا سبعه قتل الثلاثة اللي نزلوا سلموا نفسهم لا لفسهم يترباهم بالإحباج هذا والله اوغلو الغدر فالثلاثة سحبوا الثلاثة لما الثاني مشوا معهم والثالث قوم قدروا من. من اللي مش معهم بقى؟ خبي وزيد بن الاسر دول وقعهم أسرى أسرى الغدر والبعد فوائد القصة دي ايه؟ للأسير ان يمتنع من قبول امان المشرك لان امان المشرك ليس ليس امان. ما هم استنزلوا العشرة ولا واللي نزل الكتب بقى اثير. يعني مفيش امان. للأسير ان يمتنع من قبول امان المشرك ولا يمكن من نفسه. ولو قتل انا من ان يجد عليه حقر الجافي. وهذا ان اراد القصير ان يأخذ بالشدة والعزيمة ماشي فاذا اراد ان يأخذ بالرخصه فله ان يستاذن ان اراد رخصة يجوز له ذلك لان فما عمل كده وزده جدا في هذه القصه في هذه القصة وفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل اولاده ايه اللي حصل رأت بنت الحارس ولدها على فخذ خبيب وفي ايده قوس كان طرف قوس يحلف بنت الحارس كانت صغيره بتقعد على حضنه فخاف انه يباحم الناس وهو هيتقطع يقول يعني تفككهم كمان فكيحه وموت الولد لم يحال ولا تخشين عليه مني والله ما كنت عارفه تعرف هي تقول ايه ما رايت رجل خيطه من خريب ما مرضش يذل وكان وكنت القاه في يده عنقود العلم وليس في فكه سمرت عنب واحده ما كرامه من الله سبحانه وفي الاخر اتلو لكنه لم يفكعهم في ابنه فيه الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم فقد رأت بنت الحارس لدها على فخس كبير ثلاثة اثبات كرامه الأولياء قالت بنت الحارس ما رأيت أسير القتل خيرا من الفرق. لقد رايته ياكل من قطف العنب وما بمكه يومئذ سمرا وانه لموثق بالحديد وما كان الا رزق رزقه الله يجوز الدعاء على المشركين بالتعميم لان خبيث دعا عليهم فقال اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا كان بنت الحارس اذرت ان اللي اكلتوها هتشرب الخمره في ايه آه فقال اللهم حرم بدني عليهم ونع بدني منهم ربنا استكمل فقوم لو ورع المدن لأحاليدة بابير عقيلة بابير منعتهم انهم جاء ببابير فقالوا نسيروا للصبح قولوا دابابير بالشيء انهم ليشوا قصة السمين استجاب الله له في حماية لحدهم من المشركين لماذا ان يمنعهم من قبل؟ قال لان قتله شهادة والشهادة قرارة لان قتله شهاده الشهاده كرامه ومن كرامته حمايته من هدف حرمته بقطع لحم في هذه القصه تعظيم لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحرص على سنن الفطره ان خبايك وطرق مص لديس الإحداث العالم يعني من سنن الفترة وانت لما بكل واحد من المسلمين في وسط الظروف الصعبه طبق السنة ديه يقول لك تمر بها الامة الظروف بتمر بها الامة انت عارفون موقف سيب عورب خطاب لما قد الشاب قص السيادة انه ادخل ربك وانقل ايه لو واحد ده من المعاصيين ولو انت في ايه ولا في ايه لا انت لسه وقوط بتاعته و... في ناس بتستهدف السنة عند الظروف الصعبه وليس هناك ما يمنع من انك تقيم السنه في الظروف اليه لانك بتنصر دربنا لانك بتنصر دربنا واللي ينصر هذه الاله محمد ربنا لينصره والوقت ما يستحملش الاثنين. الوقت اللي يستحمل اكتر من كده. والنسبت اللي قامت السنن في الظروف الصعبة. تلبس بيسكورة قصة طريفة جيدة. يعني واحدة منقضها وبتلم خمار. اهه المنقضة بتتلم ولا بسحبت الخمار. انها تلبس النقاب يعني. وكانت واقع واحدة متبرجة. فبطلت في النقاب والفل... والمسلمين دي في فلسطين. يعني شو الاهوار المهمه يعني المسلمين بيذبحهم ما نتكلمش بالنطاق فالمتبرجه قالت الخماره قلت بتدعي ضد الخماره والمسلمين بيذبحوا في فلسطين ينفع تخلي المتبرجه و خلاص اه عاوز يتناسب يا يناسب المهم ان الظروف الصعبه لا تمنع من ان تشتغل بسند او خطاب او شيء من ذلك ما دام الوقت لا صعب من وما فيش تعارض في تقديم يوم على ما فيش تعارض لا في تعارض ولا الوقت يمنع لا في تعارض ولا الوقت ايه يمنع من سلم عند الصحافة. قال ابو سفيان لزيد ابن دسنة دا الاسترقى المهنين. اتحب ان محمدا الان عندنا مكانك? تضرب عنقه? وانك في اهلك? فقال زيد والله ما احبه ان محمدا الان في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكه واني جالس في هذه المصائب التي حدثت من غدر وقاره والرحط اللي قتلوا القراء دير العشرة القراء في العشرة تمام هذه المصائب تركت في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم صرعا غائره بعيده الاعماق حتى انه عليه الصلاه والسلام لبس شهرا يقنط داعيا على قبائل راع وزكوان وعسر قال جبار بن سلمى الذي طعن حرار بن ملحان ان مما دعاني الى الاسلام اني طعمت رجلا منهم يومئذ برمح بين كتفيه فنظرت الى سنان الرمح يخرج من صدره فسمعته يقول فزت رب الكعبه هو سمع فزت رب الكعبه رجل دهش كيف فاز وانا قتلته ازاي? ازاي فاز وانا قتلته فقعد يسال ويستفسر كيف فاز قالوا له فاز بالشهاده فاز بالشهاده هذا الذي دعاي ان ادخل في الاسم. دعاني انا ادخل في الاسلام كيف قتلته وفاز ارفز بالشهاج. حتى سألته بعد ذلك عن قوليه فقالوا الشهاجة. فقلت فاز لعمل الله. فكان هذا سبب في الاسلام جبار المسلم. هل يتعرض الشهيد لألم الموت? في صحيح سنن الترمذي للشيخ الالباني قال صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرض وعري المخدام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشهيد عند الله ست خصال واحد يغفر له في أول دفعة من دم اثنين يرى مقعده من الجنة ثلاثة يجار من عذاب القبر أربعة يأمن من الفزع الأخبر خمسة يحلى حل الإيمان ستة يزوج من الحل العين سبعة يشفع في سبعين انسانا من اقاربه ان حادستي فئر معونه والرجيع وغيرها تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قال تعالى كل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولا كنت اعلم الغيب لا استقصد من الخير ومن السنه السوء اجلاء يهود النظير. اصاب يهود المدينة الخوف والرعب بعد ما قتل سعد بن اشرف الى معركه احد اصاب يهود المدينه بعد ما الخوف والرعب بعد مقتل تعبد من اشرف الخوف ده تنميه لحد امتى الى معركه احد لو ان معركه احد درقت اليه المشركين ودهون على المسلمين ولكن الهزيمه التي حلت للمسلمين في تلك المعركه احيا في نفوسهم الامل من جديد بتحقيق مطامعهم واغراضهم وساهم في ذلك مقتل اصحاب الرجيع وبئر معون وعاد اليهود الى اساليب التس والمكر والخداع كانت غزو بدو تينقاع بعد بدخ خلي بالك بل طيوف كانت تمته بعد بعد النطير كانت بعد احض بل القرايصه كانت بعد الخله غزوه خيبر كانت بعد الخليبيه ده اسمه ترتيب احداث اس كان في مئتي راكب ليغزو المدينه قام سيد بن النظير سلمه بن مشكم بالوقوف معه واضافته ولكن عيون المسلمين واستخبارتهم لم تغفل عن ذلك اثنين محاوله اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج النبي عليه الصلاه والسلام في نفر من اصحابه الى ديار بني النطير يستعينهم في ديه القتيلين العامريين اللذين ذهب ضحيه جهل عمرو بن اميه الضمري بجوار النبي لهم بما انهم جوار وفيه معهدات على تحمل الديان ذهب يستعينون في دفع الدين فاستقبلوه بكسر من البشاش والكياسه ثم خلى بعضهم الى بعض يتشاورون في قتله والغدر به واتفقوا على إلقاء صخرة عليه صلى الله عليه وسلم من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه فجاءه الخبر من السماء بما عزم عليه من شر فنهض وانطلق بسرعه في المدينة لذا صلم النبي عليه الصلاة والسلام على محاربتهم إن. أولا أنزلهم بالجلاء وحاصرهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إليهم هل خرجوا من بلادي؟ لقد نقضتم العهد وقد اجلتم عشراً وقد نقلتم أيام إلا يبقى مهولاً ضربتهم فمن روي منكم بعد هذه العشر طلب الأرض ولم يجدوا جواباً يردون به فمفسوا أياماً يعدون العده بالرحيم وفي تلك المده أرسل إليهم عبد الله بن ربي بن سلول من يقول لهم اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم إلى محمد وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم واطلق في الأخذ هيه هذا الكلام شجعهم على أن يصمدوا ويقولوا لا مش مشيه مش فشي فتشجعوا وارسلوا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اننا لن نبرح احبارنا فاصنع ما بدايه ضرب الحصار انقضت الايام العشره ولم يخرجوا من داره فتحركت جيوش المسلمين صوبهم وضربت عليهم الحصار لمده خمسة عشر رجال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحق لخليهم وقضى بذلك على اسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهم وضعفت حماستهم للقتال وجزعوا، وأنقى الله في قلوبهم الرعب وأدركوا أنه لا مفر من الجلاء ودب اليأس في قلوبهم وخاصة بعد أن أخلف ابن أبين وعده من أصدهم فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم فوافقهم على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة وهي الدروع والسلاح فرضوا بذلك قال لهم احملوا الاموال واحملوا الأساس حملوا للتعفف تحملهم على السنف فراوا بثالث فنقض اليهود اسقف البيوت والجدران وخلعوا الابواب حملوها على الجمال لكي لا ينتفع منها المسلمون حملوا معهم كميات كبيره من الاسلحه والفضه حتى ان سلام ابن قابل حقيق وحده حمل جلد بصور مملوء سهب وفضل. حمل جلد بصور مملوء سهب وفضل. طعب اللي جهور بيحقوا ايه? الدهور من زمان. وكان يقول ان كنا طرقنا نخلا ففي خيبر نحن. وحملوا امتعتهم على ست لئة بعيدة. وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيام يعزفون على خباتهم وهم مشونه. قال عشان ما يشفدش المسلمين احنا فرحانينه بالايه? وقابينه فرقة المدينة المنورد. فرقة اطواء المدينة عشان تزفوهم هوا ايه. شفت وخرجوا معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفنا من خلفهم حتى لا يشمل بهم المسلمون يعني قريه زفه فقصد بعضهم خيبر وسار اخرون الى منطقه ازرعات بالشام فلما نزلوا خيبر دان لهم اهلها فهذه كانت اسوه اخلاء بني ونبيه. كان ما بين ضحف و والخندق غزوه زاد الرقاع. وسميت زاد الرقاع لانهم كان يربطون على ارجلهم الخرق والرق والرقاع باتفاء الحرب. صاروا في غزو يزاد الرطاع إلى عطفان في عقر دارهم على رأس أرض مقاتل. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم واطفالهم وأموالهم أنا كنت ذكرت مرة أن غزوات الرسول المعدودة حوالي عشرين غزو اللي حصل فيه القتال واللي حوالي سبعة ثمانية الباقي كان يخرجون من اعلى سبل ديروين في الجبل وقال الله في الامر في بيغزو ذات الرقاع صرخه فيها صلات الخوف وقد حققت هذه الحمل اغراضها وتمكنت من تشتيت الحشد الذي قام به قطفان بغزو المدينه وفيها قام على حراسة الجيش ليلا رجلان وهما عباد بن رشر وعمار بن ياسر فقام عباد يصلي فجاءه سهم من المشرك فنزعه واستمر في صلاة حتى رشقه بثلاث سهام فلم ينصرف من الصلاة حتى سلم من صلاته. عمار قل له يا اخي يعني من اول سهم نصحت ليش به عشان فترة. ان كنت في صوره اقراها فلم احب ان اقطع تلاوتي كان دي في صوره ايه سوره الكه من الدروس والعبر في نزوه ذات النحر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بامن الجنود واقامه الحراسه التي تحرس الجنود ليلا وتقسيم هذه الحراسة نصفا للراحة ونصفا للحراسة يعني نص الليل هنا؟ نص الليل الوردية من دروس الغازو ديت التعلق بالقران وحب تلاوته فحبه للتلاوه أنساه الام السهاد مكان الحراسة كان مكان استراتيجي اختار النبي صلى الله عليه وسلم مكان اقامه الحراسه يظهر عند قفوله من الغزوه شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر الجميع من الغزوه نازلوا بالوادي كثير الشجر وتفرق الناس يسنسوا الشجر بالشجر فاخترط عربي سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهدده وقال من يمنعك من قال الله فوقع السيف من الرجل فقال له نعصان النبي صلى الله عليه وسلم ومن يمنعك انت مني قال كل خيرات تعافى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مع الاعرابي تصديق لقول الله تعالى والله يعصمك من الناس بعد الالتهاب من غزوه احد حصل تواعد ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وابي سفيان ان معادنا السنه الجايه في مكان بدر لوحده على ان يبقى فيه معركه بعد احد مع قريش في منطقه بدر معاد بعد ايه سنه فكانت غزوه ما تمتش اسمها غزوه بدر الموعد هذه لم تتم بس كان التخطيط ليها وكان في موعده غزو البدر الموعد تنفيذا للموعد الذي كان ابو سفيان قد اقترحه في اعقاب معركه احد والتزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الموعد فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه على راس جيش قوامه 1500 مقاتل وذلك في شهر زل قهر. سنة اربعة. تعرفوا ده زل قهر كانت شهر في سنة ثلاثة. وبدر اتنين. والسنة الاولة كانت اعداد المدينة والزل. اول سنة كانت اعداد اتنين. بدر ثلاثة احد. اربعة. اللي هي بدر انها واحدة. فوصلوا البدر. واقام النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ثمانيه ايام في انتظار وصول قوات المشركين. ثمانية ايام في انتظار وصول قوات المشكين بقياده ابي سفيان على حسب الموعد بين الطرفين غير ان احد من المشركين لم يصل الى ان الحملة الاعلاميه التي قام بها المشركون لاستاذ انتصارهم في احد وتفوقهم الحرب قد انتكست على رؤوسهم وعادت للمسلمين الهيبة لانهم وصلوا للمكان ومشيكون للمسلمين وعادت للمسلمين هيبات في وصولهم في للنعاد وانتصار المشيطين ولا الناس الاحدي المشيطين طيب احنا قبل الخندة برضو في غزوة دومة الجنة الان انا بوقف عنده دومة